براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أن وإذنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان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 أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصكم شيئا و لم عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين